Kul maa ulkya fiha fawjuun saalahum khazanatuhah alam yakitikum nadir Kualu bala qad jاء na nadirun fa kadabna wa kulna min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 Ala yang melawat, dan Dia Yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pemberi, Dia Yang Maha Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pemberi, Dia Yang Maha Maha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 Balaju fi gtuwir dan furoor. A fmi yang berjalan kibblan pada wajhnya, ahda. A fmi yang berjalan sewiyan pada cirat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 إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُزُلْ فَتَسِيَ التُّجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَدْعُونَ